وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله لم رآته كانت من الغافرين، وأنطرنا عليهم مطرًا، فوضر كيف كان عاقبة المجرمين، وإلى مدينا أخاهم شعيبا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والمين 129. تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط تنعودون وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغون هاوا وجا وذكروا اذ كنتم قليلا فكف تركوا وظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي 119. ورسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين